أَرْوَحَ مَنْ وَعَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَدَ السَّرَاءُ وَإِن تَجَهَّر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى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 صلاة لذكرى إن الساعة آتية كاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهو فتربى.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 قال ربنا إننا نخاف أن يخرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أدئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَكْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وينكم لا تفهم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 فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَمْجِلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُلُوعٍ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 إلَّا قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَذْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالثَّلْجَ قُلُوا مِنْ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 مهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا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 فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 واسع كل شيء العلم كذلك نقف عليك من أتباع ما قد سبق و قد آتيناك من لدن ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا قال دين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً يوم ينفخ في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 إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقول رب زدني علما ولقد عهدنا إلى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 فأكل منها فبدت له ما سوأتهما وقف قايق صفا عليهما منه ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم. مَن جَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالُوا اهْدِ بِطَاعِمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي غَدًا فَمَن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 وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الْآيَاتِ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا أَنْتَ مُبِينٌ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربهم أ ولم تأتهم بينت ما في الصحو في الأولى ولو أننا أهلتناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتسبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى